في أثناء الشرح يعني سنأخذ الأسابيع الأولى ثلاث أسابيع الأولى والأسبوع الرابع في متن جديد للقراءة فحسب القراءة والكتابة ثم الإشكالات الوردة في المتن الجديد الطالب اكتبها ونجيب عليه يعني هذه الكتب لن يكون فيها شرح إنما تعليقات لمن استغلق عليه فهم بعض مسائلها ويسأل أول والثاني والثالث شرح وسيكون مختصرا إن شاء الله تعالى الأسبوع الرابع من كل شهر في متن جديد في اللغة في الأدب في الشعر في العقيدة في الفقه في الحديث متن يسير قليل جدا يعني نقرأه ونكتبه ومن شاء أن يحفظ حفظ ومن عنده إشكال يكتب الإشكال وبعدين ممكن نجيب عن هذه الإشكالات فتكون كالمعاني المفردة أو الحاشية الصغيرة على هذه المتون. لأن العلم يعني كثير كبير وهناك من القراءة فوائد أكثر من الشروح مجرد قراءة الكتب تعين على فهم العلم إن شاء الله تعالى. أما اليوم فسنقرأ هذا المتن الجديد قراءة كاملة وسنقرأه يعني ثلاث مرات قراءة تدبر وتأني أرجونا إخوة تأنوا جدا وبعد ذلك تكتب المتن مرة وحدة ونستقبل الشرح إن شاء الله تعالى من الاسمها القادم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين قال الشيخ الإمام محمد ابن عبد الوهابي رحمه الله تعالى اعلم رحمك الله أن طلب العلم فريضة وأنه شفاء للقلوب المريضة ومن أهم ما عليك معرفة دينك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 الرابعة الصبر على الأذى فيه والدليل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قال الشافعي رحمه الله تعالى هذه السورة لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هي ذكفتهم وقال البخاري رحمه الله تعالى باباك العلم قبل القول والعمل والدليل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات فبدأ بالعلم قبل القول والعمل اعلم رحمك الله أن الله أوجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن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 الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد لا ملك مقرب ولا نبي مرسل فضلا عن غيرهما والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالات من حابد الله ورسوله ولو كان أقرب قريبا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 ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ومن مخلوقاته السماوات السبع وما فيهن والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما والدليل قوله تعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون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 كلها لله تعالى والدليل قوله تعالى وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا فمن صرف من هذه الاشياء شيئا لغير الله تعالى فهو مشرك كافر والدليل قوله تعالى ومن يدع مع الله اله اخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون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 ودليل الخشية قوله تعالى فلا تخشوهم واخشوني ودليل الإنابة قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون ودليل الاستعانة قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين وفي الحديث وإذا استعمت فاستعن بالله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 ودليل التوبة قوله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك وأهله وهو ثلاث مراتب الإسلام والإيمان والإحسان وكل مرتبة لها أركان فأركان الإسلام خمسة والدليل من السنة حديث بن عمر بني الإسلام على خمس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 وأن لا يعبد الله إلا بما شرع ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة ودليل الصيام قوله تعالى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 فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان وأركانه ستة كما في الحديث أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره كله من الله والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى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 Aga deliuru تعالى ومن aale, ja ma الله وهو محسن.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 قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الففاة العرات العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان قال فمضى فلبثنا مليا فقال صلى الله عليه وسلم يا عمر أتدرون من السائل قلنا الله ورسوله أعلم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 فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستبعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفوا عنهم وكان الله عفوا غفورا وقوله تعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرض واسعة فإيايا فاعبدون قال البغوي رحمه الله تعالى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 والدليل قوله تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنة ومن كذب بالبعث كفر والدليل قوله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم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 والدليل على أن نوحا أول الرسل قوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وكل أمة بعث الله إليها رسولا من نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم يأمرهم بعبادة الله وحده لا شريك له وينهاهم عن عبادة الطاغوت والدليل قوله تعالى ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وافترض الله على جميع العباد الكفره بالطاغوت والايمان بالله قال العلامه ابن القيم رحمه الله تعالى معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع والطواغيت كثيرة ورؤوسهم خمسة إبليس لعنه الله ومن عبد وهو راض ومن ادعى شيئا من علم الغيب ومن دعى الناس إلى عبادة نفسه ومن حكم بغير ما أنزل الله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 وذيل وقت سنامه الجهاد في سبيل الله والله اعلم وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم استعين بالله